ايها الاخوه الكرام عم يتساءلون عن النبا العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون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 وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماءا فجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا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 يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخره قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة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 فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى واثر الحياة الدنيا فإن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 انما انتم تنذر من يخشاها كانهم يوم يرونها لم يلبثوا الا عشيه او ضحاها عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى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 كرامة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة, بأيدي سفرة كرام برره قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره.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 ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت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 الجوار الكُنّس والليل إذا عسّعس عس والليل إذا عسّعس والصباح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين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 إنه إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء